وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا على أمّة وإن على تذون قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بِمَا بما بِهِ به كافرون فنتقمنا منهم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 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلَمَّا جاء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 يكون الناس أمّة واحدة، لجعلنا لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة، لجعلنا لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة، ومعارج عليها يظهرون.